أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين ما بعد فإن القضية التي تشغل كل موفق هي قضية التوفيق إلى طاعة الله عز وجل ولا شك أن تيسير أسباب الطاعات محض منة من الله سبحانه وتعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والعبد تارة يجد من أسباب التوفيق ما يعينه على ذكر الله تعالى وشكره وحسن عبادته فيسعد ويأنس ويحس بجنة الدنيا قبل جنة الآخرة وتارة تتعسر عليه الأسباب وتتعقد فيستوحش ويشعر بمرارة الغفلة وألم التقصير حين يرى نفسه ممن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل أقعدوا مع القاعدين وبين الحالتين معاني التوفيق والخذلان. وينبغي على كل موفق أن يتعرف الأسباب التي أدت إلى التراجع والخذلان حتى يعالجها فإذا عرفها عالجها إن كانت فطورا دفعه وان كانت يعني ذنوبا تاب منها وإن كانت أنواعه التسويف فإنه يسعى في المبادرة وإن كانت جيوش الهم والغم فإنه يعالجها بذكر الله سبحانه وتعالى ولا يزال على ذلك حتى يغير الله حاله ويفتح عليه بمنه وكرمه هذه قضية القضايا وأنت أحد رجلين إما موفق وإما مخزول فإذا كنت موفقا فإحمد الله عز وجل على هذا وداوم على شكر هذه النعمة وإياك والتقصير والتفريط بعد أن ذقت حلاوه الإيمان ولذه المنجاة وعينت من برد اليقين ما جعلك تحس فيه بالجنة في الدنيا قبل الآخر وإذا كانت الأخرى فعالج وإياك أن تحتاج بما ليس بحجة بعض الناس يقول نحن في الصيف والليل قصير والفجر على الساعه الثالثة وكيف لنا ان نصل الى صلاه الفجر بلها يعني قيام الليل هذه يعني ليست حجه هذا كلام الحمقى والمغفلين والا فلو ان الله سبحانه وتعالى يعين ويوفق حتى لو كانت الفجر الساعه الواحدة وليست الثالثه ولو كان الفجر في الساعه الثامنة مع عدم التوفيق ماذا تفعل مدار القضية على التوفيق والخزلان ولكل أسبابه يسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن ينضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه والحمد لله رب العالمين وهذا كتاب الصوم تهينا من الزكاة تأخرين مفروض نكون تهينا من الزكاة هذا من عدم التوفيق ايضا فنظر أينا السبب أكيدنا السبب نعم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على أمين محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد فهذه الخراب في كتاب عدد الفيط لكتاب المقزانة رحمه الله تعالى قال بابا يجوز تذكر السكادي إليه وهم ثمانين الأول الفقراء هم الذين لا يجنون ما يقع موقعا مكفايتهم بكسب ولا غيره الثاني المساكين وهم الذين يجنون ذلك ولا يجنون باب الكفايه لا قال المصنف رحمه الله تعالى باب من يجوز دفع الزكاه اليه ليعقبه بعد ذلك بذكر من لا يجوز دفع الزكاه اليه وفي هذا اشاره الى ان اصحاب الاموال واصحاب الزكوات لا بد ان يتعلموا فقه الزكاه بكل ما يتعلق به ومن ذلك من يعني أو ما هي الاصناف المستحقه للزكاه والتي يجمعها قول تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله اي فرض الله يعني الزكاه فريضه وجعل لها مصارف هي هذه الثمانية التي يفصلها المصنف في هذه المسائل وقوله إنما الصدقات هذا للحصر يعني لا يجوز صرف الزكوات إلا لهذه الأصناف ولهذا لمدة من تعلم ذلك بعض الناس يأتي بزكاة المال ويعطيها في المسجد يقول لعمارة المسجد وهذا لا جوز زكاه المال لا تذهب لعمارة المسجد وانما عمارة المسجد ينفق عليها من الصدقات العامه ولا يدخل يعني عمارة المسجد في بند في سبيل الله كما سياتي وانما في سبيل الله المقصود بها الجهاد ويدخل فيها الحج وقد يدخل فيها يعني نفقات على الدعوة حين تكون الدعوة في بلاد غربة وبلاد يعني كفر ليس فيها إسلام، فيصبح العمل الدعوة هنا من أعظم أنواع الجهاد قد يعني يسوق هنا إذا أفتى أهل العلم على حسب الحال بإنشاء المراكز دعوية مختلفة في بلاد يعني ليس فيها إسلام من أموال الزكاة حينئذ تدخل في بند يعني في سبيلها أما في بلاد المسلمين فا يعني المساجد ونحوها يتصدق عليها من الصدقات العامة بدأ بما بدأت به الآية للفقراء الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره يعني الفقير الذي لا يجد ما يحصل نفقته الواجبة لا بكسب لا يستطيع يتكسب ولا بغيره ليس عنده من يعني يعوله أو يعطيه والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية يعني الفقير أحس... المسكين أحسن حالا من الفقير وكلاهما محتاج الفقير أشد حاجة من المسكين وكلاهما محتاج الفقير قد لا يكون عنده شيء المسكين عنده لكن هذا الذي عنده لا يكفيه. فربما كان راتب المسكين ألف جنيه ونفقاته الواجبة قد تصل إلى ألفين حينئذ يصبح مسكينا بحاجة إلى الزكاة مع أنك تراه يعني كالبهوات في ممشاه ويعني مخرجه ونحو ذلك لكن هو محتاج فالمعتبر يعني كفايته وكفايته من يمونه ويدخل في الكفاية معاني أخرى كثيرة منها الاعفاف قد يكون له حاجة للزواج ونحو ذلك فينفق عليه أو يتصدق عليه لأجل ذلك لكن حين نقول الاعفاف والزواج فبتحصيل القدر الكافي سمعنا هذا أن يعطى من الزكاة حتى يأتي بأربع غرف وحتى يأتي غرف <تصفيق> بغساله أطباق مثلا ولا أشياء من إذن هذا ليس قد يكون المنفق عليه من الزكاة ليس عنده غساله أطباق لكن صاحبنا الفقير غير, حاز غير شاعر بالفلوس فيقول لك لا والله بالمرة يعني نجدد الثلاجه خمسة وعشرين نعم خمسة وعشرين هذا وإحنا عمرنا في حياتنا آخرنا يعني نعم والثالث العاملون عليها وهم الصعاف عليها ومن يحتاج إليه فيها والغاوة المؤلفة قلوبهم وهم الساده المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعض دفع شدهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أقف الزكاة ممن يقتنع من دفعها نعم. ثالث مصارف الزكاة العاملون عليها وهم الجباه الذين يجمعونها والقائمون على حفظها وتقسيمها ونحو ذلك ولو كانوا أغنياء مدام الحاكم يعني قد وظفهم على هذا ومن يحتاج إليه فيها وهذا البند في الحقيقة كأنه غير موجود الآن بمعنى أن العاملين عليها هم موظفون حين يكون الإمام أو الخليفة أو نائبه هو الذي يتولى جمع الزكاة وهذا واجب من واجبات الامام يعين لها يعني الثقات واصحاب الكفاءه والقوه والامانه وحينئذ يجوز ان يعطيهم حتى ولو كانوا اغنياء نظير تفرغهم فيعطي العامل يعني لأنه يأخذ في مقابل يعني عمله وتفرغه لكن ليس لأفراد الناس أن يشتغلوا في جمع الزكاة من الناس ثم يأخذ منها لنفسه ويقول أنا من العاملين عليه هذا نوع خيانه ولهذا لا ينصح أي أحد أن يسعى في جمع الزكوات وتفريقها إلا أن يكون بعيدا عن التهمة ومن ذلك أن يكون غنيا معروفا بالغنى حيث لا يكون محل تهمة ومن ذلك أن يكون غنيا نفس ايضا ليس غنيا في المال فقط وأن يكون يعني ليس ممن يضعف امام شهوه المال فان المال فتنه لكل امه فتنه وفتنه امه المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يعني لا ينبغي ان يتعرض لهذا كل احد مع الاسف نحن نرى من باب حب الخير اي واحد ياخذ اي اموال من اي احد وربما اشتهر في وقت سريع وربما يعني ترتب على هذا من المفاسد فلا يجوز ان يعتبر نفسه عاملا على الزكاة إما أن يعمل احتسابا وإما أن يترك وأما هذا البند فإنه يرجع إن شاء الله تعالى إذا يعني قام الحكام بواجبهم وحينئذ يعني يعينون يعين يعين السعاء والعمال رابع مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم ومسادة المطاعون في عشائرهم وقيل لا يشترط أن يكون السيد المطاع وإنما المهم المعنى العلة هي حفظ الدين حفظ الدين اولى من حفظ البدن من عرفنا أن إعطاءه فيه تأليف له وفيه حفظ لدينه إن كان مسلما ضعيف الإيمان أو كان كافرا ونريد أن نتألفه على الإسلام دخل في هذا الصنف ولهذا قال الذين يرجى بعطيتهم اسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها مقصود مجموعة من المصالح تترتب على إعطاء الزكاة لهذا الرجل وإن كان غنيا والمقصود هو تأليف قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعطي عطاء من لا يخشى فقر كان يعطي يعني سادة قبائلهم كما أعطى العباس بن مرداس وعهينة بن حصن ويعني والأقرع بن حابس وغيرهم كان يعطي كثيرا لأجل التأليف لكن قال مالك رحمه الله لا مؤلفة اليوم ولحظ أن الإسلام عز وصار يعني له شوكة ومن إعطاء المؤلفة كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يستتب أمر الإسلام والصحيح خلاف مذهب مالك الصحيح مذهب الجمهور إن هذا السهم باقي وإن التأليف باقي حتى مع عزة الإسلام يقدر هذا الإيمان مهما كان الاسلام عزيزا سابقى كفار وقد يرى الامام من المصلحه ان يتالفهم بشيء من المال الخامس ارقاق وهم المكذبون واعتاق رقيب والسادس الخاضمون وهو الذين يراصحون الاصلاح في مباح او الاصلاح بين طائفتين من المسلمين نعم الخامس من مصارف الزكاه في الرقاب وهم المكاتبون يعني المكاتب الذي العبد الذي يجد أن يشتري نفسه من سيده وهذا مشروع بأن يعني يدفع أقصاد ثمنه يتفق معه سيده أنا مثلا ثماني عشرون ألفا أعطيك إياها على عشرين شهرا يتركه يشتغل ويسدد له في كل شهر ألفا ومع آخر قسط يصبح حرا يمكن أن يعان هذا ببعض الأقصاد من أموال الزكاة بل يمكن أن يشترى الرقيق اصلا من أموال الزكاة دون أن يكونوا مكتبين ويعتقم ويكون هذا إذا رجع يعني صلاحهم وعرف يعني أمانتهم وكفايتهم وقوله في الرقاب للظرفية يعني فلا يشترط التمليك بل يعطى المالك مباشرة يعني لا يلزم أن يعطي العبد وإنما يمكن أن يعطي المالك مباشرة حتى يعني يسدّد عنه من أقساطه أو حتى يعتقمه وهذا البند لم يكن ظاهرا الآن لكن الإسلام لم يحرم الرقيق على كل حال الرقيق جائز وله يعني مصارف وموارده لكن جاء الإسلام بفتح الأبواب لتحرير الألقاب وهذا جعل أنواع من الكفرات فيها عتق الرقاب وجعل يعني مجرد العتق فيه أجغ كبير وجعله مصرفا من مصارف بالزكاة كل هذا يعني ليضيق هذه المجال لقد يرد أن يقوم جهاد مرة أخرى وأن يسترق الكافرون هذا الباب على باب ليس محرما سادسا ويدخل أيضا في هذا فكاك الأسير يعني أسير مسلم أخذه الكفار فإنه يدفع من مال الزكاة حتى يعني يسترد لكن لا يدخل في هذا الأسير الزمي أو المعاهد لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم لكن يدفع في الزكاة للأسرة المسلمين إذن عندنا ثلاث صور المكاتب تدفع أقصاته من الزكاة الأسير المسلم أيضا شراء الرقيق ابتداء كل هذا جائز لكن لا يجد أن يعتق الرجل عبده وأن يحسبه من الزكاة من زكاه نفسه بعض الناس يتزاكى يعمل صفقات مع نفسه ومستفيد في الحالتين يكون عنده عبد فيقول له اذهب فأنت حر لوجه الله ويحسبه من أموال الزكاة هذا لا يجوز السادس الغارمون هم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح هذا باب أو لاصلاح بين طائفتين من المسلمين يعني لا يخلق هذا البند بند الغارمين أصحاب الديون من بابين الباب الأول من يغرم لمصلحة نفسه كان يعني يعالج امرأته أو يداوي أولاده أو ينفق عليهم في تعليم أو نحو ذلك تضعف به النفقة فيقترض فيصبح غارما ما دام اقترض بحق من غير سفاهة وإلا بعض الناس يقترض بسفاهة هذا ينبغي أن يؤدب ولا ينبغي أن يعان لأنك إذا عانته سيقترض مرة نخر لكن إذا كان اقترض في أمر مباح على الأقل فهذا استدانة لنفسه فيجوز أن يعني تدفع له الزكاة فهناك نوع آخر من الاستدانة وهو الغرم لإصلاح ذات البي كما في الحديث من تحمل حمالة أن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة منهم رجل تحمل حماله معنى تحمل حمالة يعني دخل في الإصلاح بين طائفتين من المسلمين فردين أو جماعتين أو أسرتين أو نحو ذلك كان يترتب عليها مفاسد فقام بالإصلاح بين الطائفتين <تصفيق> وراض المظلوم منهم بأن رضخ له من أنواع المال وقد لا يكون عند الطرف الآخر المصالح هذا المال أو يرفض إعطاء هذا المال فيتحمله هذا المصلح حتى تسكن الفتن وفي هذه المواطن قد يتحمل مالا كثيرا قد تكون بينهم دماء وديات ونحو ذلك ويرفض الطرفان الإصلاح على أموال فيدفع يقول عندي هذه المائة الألف عندي مائة ألف عندي أكثر من هذا أو أقل مهما كان غنيا فإن هذا المال كثير عليه حينئذ له أن يأخذ من الزكوات حتى يعان على هذا الشأن العام الذي انتدب له وهذا يسمى الغرم لإصلاح ذات البين وهذا من أعظم أنواع الطاعات إصلاح ذات البين فإن فساد البين هي الحالقه فإن فساد ذات البين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هي الحالق لا تحلق الشعر لكن تحلق الدين فالذين ينتذبون لمصالح المسلمين على هذا النحو ويغرمون لهم أن يأخذوا من الزكاة كما جاء قبيصة وكان من هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها النوع الأول الذي يغرم لحق نفسه إن كان ثقة فاضلا أعطيناه في يده وإن كان يعني يخشى منه نوع سفاهة أو نحو ذلك سددنا عنه النوع الثاني لا شك أنه ثقة فاضل لأنه لا يقوم بهذا الباب إلا يعني أولو العزم فيعطى من الزكاة وهل يدخل فيها قضاء دين الميت رجل مات عليه دين أجازه مالك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومنعه الجمهور بحجه ان الحي يعني احوج من الميت والصحيح يعني الميت ايضا لو حاجه فانه يعني محبوس بدينه وايضا من مذهب الجمهور حتى لا يفتح هذا الباب واذا فتح يعني قد يدعى فيه بحيث لا ينضبط الذين لا ديوان لهم والثامن ابن السبيل وهو به وإن كان في, في نعم سابع مصارف الزكاه في سبيل الله واصل هؤلاء يعني المجاهدون في الجهاد لكن شرطه قال الغزاه الذين لا ديوان لهم لأن بعض المجاهدين او بعض اهل الغز أو بعض الضباط والجنود بل عامتهم في زماننا يأخذون من بيت المال فالضابط مثلا في الجيش يأخذ يعني ما يكفيه وكثير من الجنود غير المجندين يعني من ضباط الصف يأخذون ما يكفيهم هؤلاء لا يعطون من الزكاة لأن بيت المال ينفق عليهم لكن لو تصورنا غازيا لا يأخذ من الدواء كما إذا كان هناك جهاد يعني الطلب الجهاد اللي هو الكفائي يتطوع لهم الناس ويتفرغون لذلك هؤلاء يدخلون في يعني هذا البند ويعطون ما يحتاجون إليه من النفقات من الزكاة وكما قلنا يعني لا يدخل فيها المساجد ونحوها لكن ورد في النصوص أنه يدخل فيها الحج والمقصود الحج الرجل لم يحج فإنه يعان على الحج وبعض أهل العلم توسعوا من الأحناف وغيرهم فادخلوا عامه وجوه البر وهذا مذهب غير يعني جيد والصواب ما قدمناه وهو مذهب الجمهور وأما وجه دخول الحج فلحديث أبي داود الحج من سبيل الله فيدخل بهذا في هذا البند وأما ما قدمناه من دخول يعني دعوة إلى الله بالمعنى الواسع فقد أدخل المجمع الفقه الدعوة إلى الله في هذا البند لكن على النحو الذي قلناه إذا يعني كان بحيث يحتاج إلى نشر الإسلام هذا أولى الجهادي كما لو كان يعني بلاد ليس لم يدخل لم يدخلها الإسلام وليس فيها مسلمون وأهلها مع قلتهم ليس عندهم النفقات فيعني في تقام المراكز الإسلامية ونحو ذلك هذا لمس ثامن المصارف وأخيرها ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلد قد يكون غنيا لكنه سافر وانقطع به السبيل حينئذ إذ يعان على قدر حاجته، وبعض الناس من النصابين يعني احترف هذه المهنة كأنه درس معنا الكتاب ولا حاجة يقفك في الطريق، فا يقول لك والله أنا من الصعيد، مشان تعرف إن يعني ما احتاجة فلوس كثير، فأريد أن نعم، فبعض الأغمار ممن لا يعني يفهم هؤلاء يعطيه، ثم يعني يدور في الشارع الذي بعده ويقول أنا أيضا من الصعيد وأبن سبيل، فيجمع. هو دائما يعني على هذه الحال ولهذا يعني العاقل يقول طيب تعال وانا احجز لك في القطار وادخلك وأودعك وانت اخي في الله واعانقك فيقول لا انا لست من الصعيد ولست اريد منك انه لا يريد السفر هو يعني يريد احتراف التسول وينبغي في هذه الازمنه المتاخره دراسه هذه الاشياء حتى لا نعين الناس على يعني البطاله وعلى يعني احتراف المهنة التي يعني تسوءهم يوم القيامة يأتي أحدهم وليس في وجهه مزعة لحم انكسرت المسألة من غير حق بس الله السلام نعم فهؤلاء من هؤلاء لا يجوز دفعها إلى ربعهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بنى الربيع بلا فصمت الى سرقة الصهر وقال القريش اقم يا قبيصه حتى ذاتي المصطف فناموا عليها. نعم، فهؤلاء أهل الزكاة يعني هؤلاء الثمانية وهذه المصارف أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم يعني لا صحة أن نزف نعت الزكاة لمصرف تاسع غير هذه المصارف الثمانية ويجوز دفعها إلى واحد منهم. وهذه مسألة مهمة هل المقصود بال بالمسارف إن صاحب الزكاة يستوعب المصارف الثمانية فيجعل قسما من ماله للفقراء وقسما للمساكين وقسما للغارمين وقسما في سبيل الله إلى آخرة الجواب لا يكفيه أن يدفعها ولو إلى مصرف واحد وقد يحتاج أن يدفع إلى أكثر لا بس لكن لا يلزم فإذا دفعها إلى يعني كلها إلى فقير أو إلى مسكين أو إلى غارب أجزاء المقصود انه لا يشترط استيعاب الاصناف كلها ولهذا قال يجوز دفعها الى واحد يعني الى صنف واحد منه ودلل على هذا بالحديث او بأثرين قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر يعني هذا مصرف واحد وهو يعني الفقراء وقال لقبيصه اقم يا قبيصه حتى تاتينا الصدقه فنأمر لك به وهذا الصنف واحد وهو يعني الغارمون نعم. ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته وإلى العامل قدر عمالته وإلى المؤلف ما يقصر به تأليفه وإلى المكاتب والقارم ما يقضي به دينه، وإلى الغاز ما يحتاج إليه الغزب وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزال واحد منهم على ذلك نعم no. يعني كيفيه اعطاء الزكاه لامثال هؤلاء يدفع الى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته يعني ما كيف تعطي للفقير تعطيه حاجته ويعني بعض اهل العلم قالوا الى سنه اعطيت الفقير نفقه سنه هذا يجوز والمسكين كذلك ما تتم به كفايته يعني لا يلزم في حدود الأسبوع أو اليوم أو الشهر لأنه سيبقى محتاجا فلو أعطيته كفايه السنة في حدود يعني العرف دون اسراف دون وكس أو شطط لأنه مع الأسف في زماننا صار الناس كلما ازدادوا فقرا ازدادوا طرفا ف وهذا عجيب يعني لم يعهد هذا في يعني زمان غير زماننا فيما علمت عندنا طرف عزيز مع شده الفقر تلاقي كل واحد مع محمول ومحمول يعني ايضا ليس اي محمول ولا بده يتكلم ويتكلم بحينا بسفاه ومع انه فقير من اهل الزكاه فهذا يعني لابد اهل الذكاء ان يراعوا هذا حتى لا يعينوا الناس على هذه المعاني وإلى العامل قدر عمالته يعني يدفع إلى العامل قدر عمالته يعني اجرته لأنه كالموظف وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه إن كان يتألفه على الإسلام ما يحصل به التأليف إن كان يتألف بخمسة ألاف لا يعطيه مئة ألف وإنما يكفيه وكل إنسان له يعني قدره وله مقامه وإلى المكاتب والغار ما يقضى به دينه يدفع للمكاتب يعني الأقصات التي له بقية الأقصى وللغار ما يقضى به دينه وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه الغازي قد يحتاج يعني نفقه الطريق وبعض ثمن السلاح والكفاية الطعام والشراب ونحو ذلك فيجمع هذا كله وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده كان من الصعيد فعلا يبقى فيه يعني مبلغ أجرة الطريق والطعام ونحو ذلك لأنه قد يكون غنيا ابن السبيل فلا يعطى مثلا يعني ألفا وهو سيصل إلى بلده بعد ساعات إذن هذه مساء المنضابطة وضابط الشرع ليست ترجع إلى مجرد التشهي ولا المزاج ولا الأريحية لأن هذا وارد في الصدقات افعل ما شئت في الصدقات لأن هذا يعني أمر واسع لكن الزكوات لها ضوابط ولهذا يعني ينصح أهل الزكاة إما أن يكونوا يعني عندهم من الفقه ما يفهمون هذا وإما أن يستعينوا ببعض يعني أهل الثقة والأمانة في هذا البال ولا يزاد أحد منهم على ذلك نعم. وخمسة منهم لا يقضون إلا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارب لنفسه ودر السبيل وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغيل وهم العاب و المؤلف والغازي والغاي في إصاحتات البيت قسم هؤلاء الثمانية قال خمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغيل صاروا تسعة مع أنهم ثمانية لأنه جعل الغارم إحنا قلنا الغارم نوعي غارم لنفسه وغارب لإصلاح ذات البين فهو جعل الغارب لنفسه مع هؤلاء وجعل الغارب لإصلاح ذات البين مع أولئك فصرت الثمانية تسعة خمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة الفقير يعني لا يأخذ إلا إذا احتاج والمسكين مثله والمكاتب والغارب لنفسه يعني المستدين لخاصة نفسه وابن السبيل أيضا هؤلاء جميعا لا يأخذون إلا مع الحاجة فإذا انتفت الحاجة لا يأخذون وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغناء حتى لو كان غنيا يجوز دفع الزكاة إليهم العامل يعني العاملون عليه وهذا كما قلنا الحاكم هو الذي يعطي نظير تفرغه حتى لو كان غنيا والمؤلف مؤلف غالبا ما يكون غنيا خاصة إذا كان من أهل الكفر لكن يتألف بالمال والغازي قد يكون غنيا ويعطى ما يستعين به على نفقات الجهاد والغارم لإصلاح ذات البين لأن هؤلاء جميعا لا يأخذون لحاجة أنفسهم وإنما يأخذون لحاجة المسلمين ولهذا جاز إعطاؤهم مع الغنى أما الخمسة الأول فإنهم يأخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطون إلا مع الحاجة باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه لا تحل للغني ولا للقوية المكتسب ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم نعم. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه يعني هناك من الناس من لا يصح إعطاء الزكاة إليه ليس من مصارفها من هؤلاء الغني لا تحل الصدقة لغني. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب قال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب مع أن الرجل قد يكون ظاهر القوة لكنه أخرق يعني لا يحسن الكسب فتحل له الزكاة إذا كان كذاك لكن إذا كان قويا مكتسبا فإننا نرشده أن يسعى في يعني الكسب وأن هذا أطيب له وأجمل به وأحسن عاقبة وأصون لعرضه في الدنيا والآخر وأجاز بعض أهل العلم أن يعطى منها من يريد التفرغ لطلب العلم وهذه المسألة تحتاج إلى ضبط ربما في الأزمنة الماضية كان التفرغ لطلب العلم بحقه وكان هناك علماء بمعنى الكلمة وكان بزل طلاب العلم في هذا حقيقا بإعطائهم كانت البيئة والمجتمع من تعظيم العلماء وحرمة العلم وشرف العلم ما يدفع أي تهمة أو يعني يزيل أي إشكال لكن في زماننا الإشكالات يعني كثيرة في البيئة وفي الشخص نفسه الناس لا يفهمون معنى طلب العلم بعض الناس كنت تفرغ الطلب العلم وهذا العلم الذي يتعلمه ساعة ولا ساعتين في اليوم ولو وزنته أو عصرته لا يأتي يعني بضف طالب علم من العلماء الذين هم هذا ليس تفر متفرغا لطلب العلم الاولى به أن يتكسبه ولو فرضنا أنه مستعد لأن يتفرر وأن يجتهد في طلب العلم. يصبح هناك اشكال اخر في البيئه الناس يعني ليسوا بهذه الامانه وهذه الديانه بحيث يفهمون هذا المعنى بل وجد من الناس في زماننا من يعني يكاد يشتري اهل العلم باموال يدخل الصلاه مثلا فيقول للامام يعني خلص يتكلم بمال ربما لأنه يعرف أنه يهد إلى هذا الإمام أو ربما يساعد في تفرغه أو نحو ذلك. فالمختار لأهل العلم في زماننا ما اختاره العلماء الأسبات الثقات في كل زمان ومكان وفي كل جيل وقبيل وهو يعني التعفف والاستغناء عن الناس كما قال الشافعي رحمه الله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها. ببيان ذكاء وحرص واستضار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان هذه البلغة التي يعني يقصدها الشافعي البلغة يعني ما تتبلغ به العيش قبل أن يعني تطلب العلم يعني كن صاحب بلغة حق يعني احفظ بلغتك وحققها أولا حتى يعني لا يتمخرق عليك جاهل أو يعني يعبس بسمعتك سمعتك او ينالك بما يسوءك والعلم شريف واهله هم اشرف الناس فلا يصح يعني ان يتعرضوا لذلك ولهذا من حيث الفتوى يجوز اجاز بعض اهل العلم ان يعطى من الذكاء من يتفرغ للطلب لكن من حيث النصيحه لا ننصح بهذا كثيرا ما تكون الفتوى يعني غير النصيحه فتوه تبحث في مسائل الجائز وعدم الجائز والنصيحة هي وراء ذلك ليس كل جائز يفعله المكلف عموما كيف فكيف بأهل العلم وهم يعني أعلى الناس همت لأن معهم أشرف بضاعة بضاعة الوحي واختلف العلماء في ضبط الغنى فذكروا أن المقصود يعني الكفاية المتتحققة بالصناعة أو يعني الكسب أو الإيجار أو نحو ذلك ومنهم من حد ذلك بملك خمسين درهما يعني ربع نصاب الفضة يعني إحنا قريبا لسه طرعي من نصاب الفضة لو قلنا مثلا يعني ثمانية ألاف ربعها يعني ألفان ونحو ذلك والصحيح أن هذا لا حد له معلوما وإنما يعتبر حال الإنسان ويرجع في هذا إلى العرف ونحوه لكن في المذهب عند أحمد وإسحاق يعني خمسون درهما أو قيمتها من الذهب وعند أبي حنيفة مئة درهم والصحيح أن هذا لا يحد وإنما يرجع فيه إلى العرف كما ذكرنا ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا تحل الصدقة التي هي الزكاة لأهل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقول إنما هي أوساخ الناس انظروا لعلو همة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدق لأهل محمد إنما هي أوساخ الناس ما معنى أوساخ الناس يعني سن يتطهر بإخراج الزكاة فكأنه طهر نفسه بهذا فهذا الذي طهر نفسه به ساغ أن يكون يعني أوساخ الناس ولهذا لا تحل الصدقة لآل محمد واختلفوا في آل محمد هل هم بنو هاشم وهذا خلاف فيه أو يدخل معهم بنو المطلب على كل حال بنو هاشم قسمان قسم لا تحل له الصدقة الواجبة ولا صدقة التطوع وهذا رسول الله صلاه وحده لا تحل له الصدقة الواجبة ولا الصدقة النافلة صدقة التطوع ولهذا كان شديدا في هذا الباب إذا وجد معه يعني بعض أحفاده تمره قال له كخ كخ خشيت أن تكون من تمر الصدقة قسم ثاني لا تحل له الصدقة الواجبة وتجوز له صدقة التطوع وهم بقية بني هاشم دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن صدقة التطوع ليست أوساخ الناس إنما أوساخ الناس صدقة الفريضة. واختار شيخ الإسلام جواز أخذ بني هاشم الزكاة من الهاشميين خاصة لأنه يعني هؤلاء من بني هاشم وهؤلاء من بني هاشم وهذه رواية عن أبي حنيف كما اختار أيضا إعطاءهم من الزكاة إذا منعوا من الخمس أو لم يكن خمس للضرورة ومعلوم أنه من مصارف الخمس وهذا سيأتيك إن شاء الله في السنة الثالثة في كتاب الجهاد الخمس ومعناه ومصارفه وأن من يعني سهم الله ورسوله وعلموا أن ما غنمتم من شيء أن له خمسه وللرسول ولذي القربة واليتام والمساكين وابن السري فالخمس يقسم خمسة أخماس منها خمس لله ورسوله يضعه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعني أراد عند جمهور أهل العلم أن بني المطلب يعني يأخذون الزكاة، ويعني عند بعض لأنه في الحديث إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الحلق الشافعية وهيروية في المذهب بني المطلب ببني هاشم في هذا الحكم أيضاً، لكن الجمهور يجعلون بني المطلب يعني مشاركين مع بني هاشم في بعض الأحكام دون بعض. وسيأتيك هذا التفصيل أيضا في كتاب الجهاد في الفرقة الثالثة ولم يدخل الجمهور بني المطالب مع بني هاشم في الزكاة أي المقصود بني المطالب بين هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن عبد مناف عبد مناف هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر وعبد مناف هذا هو الذي أنجب هاشما جد النبي صلى الله عليه وسلم القريب والمطالب ونوفل وعبد شمس الاربعه في درجه واحده كلهم من ابناء عبد مناف لكن بنو المطلب مع بني هاشم لم يفارقوهم في جهليه ولا اسلام فراى النبي صلى الله عليه وسلم لهم موقفهم فقال انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد مع ان في نفس درجاتهم ابناء عمومتهم الاخرون بنو ينوفل وبنو عبد شمس لمنهم يعني كثير من الصحابة كعثمان بن عفان ومعاوية ابن أبي سفيان وهؤلاء فرق بين يعني بني المطلب فجعلهم مع بني هاشم دون بني نوفل وبني عبد شمس على كل حال هذا غير مضطرد في كل الأبواب وإنما في بعضها ولهذا اختلف أهل العلم هل يدخل بني المطلب في باب الزكاة مع بني هاشم؟ قالت الشافعية نعم وقال الجمهور لا يدخلون. والمصنف يعني اخذ يعني مشهور المذهب انهم لا يدخلون ايضا ولهذا قال بنو هاشم ومواليهم الموالي يعني العبيد الذين عندهم اذا يعني صاروا احرار لان مولى القوم منهم كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علو ولا الى الولد وان سفل ولا الى الزوجه لا يجوز دفعها يعني الزكاه الى الوالدين الوالد وان على والولد وان سفل يعني الاصول والفروع فلا تدفع الزكاه الى الاصول ولا الى الفروع وجه ذلك ان الانسان واجب عليه ان ينفق على اصوله وفروعه فالوالد والوالده يجب على الانسان ان ينفق عليهما كذلك الابناء والاحفاد يجب على الانسان النفقه على اصوله وفروعه قال ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علم ولا الى الولد وان سفل ولا الى الزوجه ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى... ولا الى من تلزمه ولا... هذه الاصناف كلها كما قلنا ل... لانه يجب عليه نفقتهم فلو أعطاهم كأنه يكون يعطي نفسه حين أعطي ولدي وأنا واجب علي أن أنفق عليه فأنا كأني استفدت من الزكاة وأعطيتها لنفسي حين أعطي أبي أو أمي نفس الكلام ولهذا لا تدفع الزكاة إلى الأصول ولا الفروع عند الأئمة الأربعة في المذهب وغير المذهب واستثنى مالك الجد والجدة والأحفاد ويعني قال إنه لأنه لا يلزمه والصحيح أن الأصول والفروع يلزمهم يعني يلزم الإنسان نفقتهم ومن ثم لا تدفع الزكاء إليه وكذلك الزوجة فإن زوجة الرجل يعني ممن يلزمه النفقة عليه وإن خالف شيخ الإنسان في بعض الفروع قال يجوز صرف الزكاء إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وقد عجز عن نفقتهم وكذلك لو كان في عياله من لا تجب عليه نفقتهم فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه بما لم تجري العادة بإنفاق لكن الصحيح هو يعني عدم الترخص على هذا النحو وعليه يعني الأئمة الأربعة وغيرهم أنها لا تدفع إلى الأصول ولا الفروع ولا من تلزمه مؤنته. قد يكون من غير الاصول والفروع من من تلزمهم مؤنته قد يكون مثلا يعول ابن اخيه او يعني اختا له او عمه او نحو ذلك وتعيش معه وليس لها منفق غيره فيلزمه كذلك واصل هذا الحديث ادوا الزكاه عمن تمونون وضعفه الجمهور والصحيح يعني اعتباره وأن من لزمته النفقه عليهم كان ايضا لا يصح إعطاؤه من الزكاة قال ولا إلى رقيق لا تدفع الزكاة إلى الرقيق أيضا وجه ذلك من الرقيق هو نفسه مال يعني العبد مال متمول. فالعبد وما يملك من كل سيد فحين اعطي الزكاة للرقيق فأنا في الحقيقة أعطيها إلى سيده وسيده غني فلا تعطى الزكاة إلى الرقيق ولكن إذا وجد بالرقيق حاجة ينصح سيده فيقال له أنفق على موليك وأحسن إليهم ويذكر بهذا المعنى ولا إلى كافر ايضا يعني لا تعطى الزكاة لكافر إلا أن يكون المقصود تأليفه كما تقدم فيعطى الكافر تاليفا لكن لغير التأليف لا يعطى الكافر لعموم الحديث تأخذ من أغنيائهم ترد على فقراءهم أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين وفقرائهم يعني كذلك فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم دائما باب التطوع أوسع ويعني أقل حرجاً فلو اعطى هؤلاء من صدقة التطوع هذا لا يعني المهم أنها غير واجب يعطي يعني من الأموال العامة ولو كان بنيه الصدقة أو بغير نية الصدقة المهم أمنه بعيد عن الزكاة ولا شك أن هذا لهذه النية تبر فصدقة التطوع تدفع إلى هؤلاء وإلى غيرهم لعموم الحديث المعروف كله صدقة نعم ونجد دفع زكاته الا بنيه لا أن أخذه الإمام فقرة، وإذا نفع الزكاة إلى ولي مستحقها لم يجزي، إلا الغني إذا الله له فقير. نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لأن الزكاة عبادة وشرط في كل العبادات النية، فلا يعني يجب أن. يجب إذا أرد أن يدفع الزكاة أن ينوي بذلك أن هذه هي الزكاة المفروضة التي فرضها الله تعالى عليه في مال ولذلك بعض الناس يعني يدفع أو يضطر إلى دفع اشياء اخرى لا تجزئ عن الزكاة كالضرائب مثلا والتأمينات والجمارك ونحو ذلك هذه كلها لا تحسب من الزكاة لأنها لم تؤخذ أصلا للزكاة ولم توضع في مصرف من مصارف الزكاة وإنما هذه الأشياء يعني يأخذها الحاكم الأصل في هذه الأشياء المنع وأنها من المكوس الممنوعة إلا إذا يعني احتاج الحاكم إلى بعض النفقات للدولة وطلبها من بعض الأغنياء وليس من الفقراء جاز هذا على قدره وأما التأمينات ونحوها فالتأمينات الاجتماعية ونحوها هذه أمرها واسع بخلاف التأمين التجاري فهو محرم بيأتيك هذا في السنة القادمة إن شاء الله وأما الجمالك فالأصل منعها لأنها من المكوس أيضا كالضرائب فلو يعني دفعها فالإنسان هذه لا تكون بديلا عن الزكاة قال وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزه إلا الغنية إذا ظنه فقيرا إذا دفعها إلى غير مستحقها لم تجزئه والصحيح أنه إذا دفعها إلى غير مستحقها لا يخلو من حاله إما أن يكون يعلم أنه غير مستحق لها ودفعها إليه فهذا لا خلاف لأنها لا تجزئه كالذي يتعمد لغني لغنيه ويتعمد إعطاءه لكافر على غير التأليف أو نحو ذلك هذه لا تجزئه بلا خلاف لكن الذي وقع فيه الخلاف إذا دفعها إلى غير مستحقها وهو لا يدري فاستثنى المذهب الغني فقط إذا ظنه فقير لأن هذا مما يخفى دون بقية الأنواع والصحيح أنه إذا دفعها إلى غير مستحقها وهو لا يدري فانها تجزئ كما في الحديث المشهور تصدق الليله على زان على على زانيه على يعني غني الحديث هذا كله يعني هذا دليل على الجواز ما دام يعني لا يعلم لانه في الحديث اما صدقته فقد تقبلت وقد مرت على سارق وعلى زانيه وعلى غني بعض الناس يتزاكى ويدفع الزكاة إلى العمال الذين عندهم حتى يعني يضمن ولائهم للعمل ونحو ذلك والعلماء يعني قالوا يجوز دفع الزكاة إلى العمال بشرطين ألا يعتبر هذا من المكافآت العرفية التي اعتادوا أن يأخذوه حتى لا يكون أعطى زكاته لنفسه يعني هو عارف لما يجي مثلا العيد يعطيهم عديات هذا معروف في العمال فلا لا يعطيهم من الزكاة وإنما إذا كان غير الأشياء اللي هي من حقهم سواء في العادة في الواجب أو العوف الشرط الثاني أن لا يقصد بذلك يعني تنشيطهم في عمله وإنما يعني يقصد حاجتهم هذا آخر كتاب الزكاة كتاب الصياف ويجب صياف رمضان على كل مسلم بالعاقل قادر على الصوم ويبنى من الصبي إذا أطاقت قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام الصيام في اللغه الامساك ومنه قوله قوله مريم فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا والمقصود انها تمسك عن الكلام هنا في الشرع التعبد لله عز وجل بالامتناع او بالامساك عن المفطرات في يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس ومهم أن نقول التعبد لله لأن الإمثال عن المفطرات في الوقت المعروف من الفجر إلى الغروب من غير النير لا يسمى صوما في الشريعة العلماء رتبوا الفقه في باب العبادات على حديث جبريل المعروف ولهذا بدأنا بكتاب الصلاة وأعقبنا بكتاب الزكاة وهذا كتاب الصوم على ما في حديث جبريل والصيام عبادة مدنية محضة وهو كف عن المحبوبات كما أن الزكاة عبادة مالية محضة وهي بزل للمحبوبات ويأتيك الحج يعني جمع بين عبادة البدن وعبادة المال كأن الله تعالى يريد أن يرتقي العبد في كل أنواع العبوديات النصوص فضل الصوم كثيره من الحديث المشهور كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به الحديث الصيام الواجب يلزم فيه تبييت النيه من الليل لا صيام لمن لم يجمع او من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له والمقصود يعني لا من تبييت النية عند الجمهور لكل يوم النية وهذا يعني رواية في المذهب ومذهب الشافعي وابي حنيف ويعني الرواية الأخرى في المذهب وهو مذهب مالك تجزئ نية واحدة عن الشهر كله حقيقة المعنى قريب جدا لأن الذي يدخل عليه شهر رمضان لا شك أنه ناوي لصوب الشهر كله وهذه النية تتجدد ليس فقط كل يوم ولا كل ليل ما دام يعني منتبها لهذا المعنى لكن يختلف هذا عن صوم التطوع صوم التطوع لا يلزم أن يجمع النية من الفجر وإنما لو نوى التطوع قبل الزوال ولم يكن يعني أفطر أجزائه نية الصيام كان النبس يرجع إلى عائشة قبل الظهر فيقول هل عندكم شيء فإذا قالوا لا قال فاني إذن صار فدل هذا على جواز يعني النية بالنهار في صوم النفل أما صوم الفرض فلابد أن يجمع النية من الليل لو فعل هذا في النافلة هل يثاب نية اليوم كله أو يثاب نية الجزء الذي صامه خلاف بين أهل العلم. في مسألة الصوم أيضا بعض المناطق القريبة من أحد القطبين كالدول الإسكندنافية النرويج وغيرها هذه البلاد يطول النهار جدا أو يقصر جدا قد يطول النهار إلى عشرين ساعة فيشق عليهم الصوم ومع هذا يلزمهم الصوم لكن يعني أنه من شدة الضعف والعجز أن يموت ونحو ذلك هذا يعني يفطر وعليه القضاء لكن في بعض البلاد يبقى النهار شهورا هذا بما لا يتصور معه يحصل ما في إشكال في الصوم وحتى في الصلاة يبقى النهار شهورا أحيانا أو الليل شهورا في بعض البلاد السويد ونحوها إذا حصل هذا فإنهم يصومون على يقدرون الصلاة والصوم على أقرب البلاد التي بجانبهم بمعنى إنه يجعل الصلوات مثلا كل الراعة عشرين ساعة 5 صلوات على أقرب تقدير البلاد التي هم فيها وكذلك يحددون بدء لأننا قلنا فيه نهار ستة شهور نهار بعد ستة شهور طيب كيف يحددون الشهر القادم هو مش هيقدم إلى بعد ستة أشهر يحددون أيضا يعني بدء رمضان ونهايته بأقرب البلاد التي لجوارهم وكذلك يحددون بدء كل يوم من حيث يعني الفجر ونهايته من حيث المغرب أيضا تبعا لأقرب البلاد الدليل دليل التقدير من أين أخذه العلماء اخذوه من حديث الدجال الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وقال إنه ينكث أربعين يوما يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة ويوم كأيامكم هذه فالصحابة سألوا قالوا يوم الذي كسنة يعني أيكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره، فقولوا اقدروا له قدرة في اليوم اللي كسنة انظروا العلماء من أين يعني كيف يكون استنباط المسائل العلم من النصوص الأخرى ولو كانت بعيدة قالوا كما يقدر الناس الذين يدركون الدجال هؤلاء أيضا الذين يطول ليلهم أو نهارهم يقدرون يعني الصوم على هذا النحو طبعا الإمساك الحقيقي عند أول وقت الفجر الصادق دون ما تعرف عليه الناس من يعني أوقات أخرى للامساك قد يسافر الرجل بالطائرة فيفطر عند رؤية الغروب ويمسك عند رؤية الغروب هو في الجو وليس له علاقة بالبلد التي تحته هو في الجو ويرى الشمس قد غربت يفطر ويرى النهار قد طلع يمسك وهو وهذا يكفيه أحيانا يعني يفطر للغروب ثم يركب الطائرة ويطلع في فيجد الشمس مرة أخرى ماذا يفعل هو مفتر هو يعني فعله صحيح لا يلزمه الإمساك في هذه الحالة وقد تقلع الطائرة قبل الغروب ثم يعني يطول النهار يعني كان لسه في بلد وبيت نص ساعة لما ركب الطائرة صار بيت ساعتين على الشمس يلزمه يعني الإمساك إلى الغروب لأنه في الحالتين متعبد بغروب الشمس عند الإفطار وبطلوع الفجر عند الامساك. قال يجب الصيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر هذه شروط أربعة الإسلام تقدم غير مرة الكلام عليه والعقل كذلك والبلوغ وأما المقصود بقادر يعني احتراما من العاجز يشترط الصوم شرط القدرة بخلاف العاجز والعاجز أقسام ثلاثة العاجز لمانع من الصوم كالحائض والنفساء هذه يلزم الفطر يلزمها الفطر يلزمها القضاء حتى لو جاء الحيض أو النفاس قبل المغرب بلحظة فإن اليوم كله يعني لا يعتد به حتى لو لم تدرك أن تفطر فهي قد أفترت يعني وجود هذا المانع وعليها القضاء فالعاجز إما لمنع من الصوم كالحيض والنفاس أو لرخصة طارئة كالمرض أو السفر وإن كان مريضا أو على سفر فهذا يشتع له الفطر ويلزمه القضاء النوع الثالث لرخصة دائمة قد يعجز لرخصة دائمة كالزمنة والمرض والعجز وأصحاب الشيخوخة ونحو ذلك هؤلاء يشتع لهم الفطر ويلزمهم الإطعام ولا يعني يجب عليهم القضاء لأنه لا يرجى لهم يعني زوال العلة إذن العاجز لا يخلو من صنف من هذه الأصناف الثلاث ولذلك يشترط القدرة على الصوت دون يعني هذه الأنواع التي فيها عجز ويؤمر به الصبي إذا أطاقه يؤمر به الصبي إذا أطاقه أصل هذا كان الصعاب يصومون الصبيان لما كان صوم عاشراء أولاً واجبا قبل مشروعية رمضان كان يصومون صبيانهم يوم عاشراء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام فإذا بكى الطفل جعلوا له اللعبة من العهن يتلهى بها حتى يعني يتم صومه وتعويض الصبي على الصوم هذا تيسير عليه بحيث إذا أدرك سهلت عليه العبادة كما يفعل أيضا في الصلاة مروهم بالصلاة أو أبناء سبع سنين نعم ويجعل إليه عن ثلاثة أشياء كمال شعبان وربية إلهي من الله ووجود غير من أو قتر ليلة الثلاثين يقوم دون أو قتر أو قتر ليلة الثلاثين يقوم دون إذا رأي هناك وحده صار فإن كان عثلا صار الناس بقوله ولا يفترون إلا بشهادة عدلي ولا يفتر إذا أروا الوحدة وإن صاروا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفتروا وإن كان بغيب منه قول واحد لم يفتروا إلا أن يروا أو يكملوا العتاء وإذا اشتبأت المشهر على الأسئلة فحروا وصات فإن وافق الشهر أو طابعته أجزاء وإن وافق قوله وإن وافق قبله لم يزيد قالوا يجب بأحد ثلاثة أشياء يعني الصيام وزكراه كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجوب غيم أو قطر ليلة الثلاثين يحول دونه هذه ثلاثة أشياء يجب بها الصوم أولها كمال شعبان يعني إذا اكتمل شعبان ثلاثين يوما فإن الشهر لا يكون إلا تسعة وعشرين أو ثلاثين فإذا اكتمل شعبان أصبح نصه من غير رؤية لأنه لا يتصور في شعبان أكثر من هذا. وللحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقد ذكر فإن غم عليكم فأتموا عددا شعبان ثلاثين يوم الثاني رؤية هلال رمضان إذا رؤية الهلال فهذا أيضا يعني مما يوجب الصوم لنفس الحديث صوموا لرؤيته يعني الهلال وأفطروا لرؤيته ولو كانت الرؤية من عدل واحد الأصل اثنان وفي رمضان واحد لحديث ابن عمر ما قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام هذا الثاني وليس فيه إشكال قال ووجود غيم أو قطر ليلة ثلاثين يحول دونه هذه التي فيها إشكال يعني خلاف من أهل العلم إذا وجد غيم الغيم يعني إسحاب أو قطر يعني تراب يأتي مع الريح يعني فحجب الناس عن رؤية الهلال ليلة ثلاثين يحول دونه يعني يحول دون رؤية الناس الهلال ففي المذهب إن هذا مما يجب به الصوم اللي نحن بنسميه الشك يعني إذا كان في غيم أو قطر ربما كان غدا أول رمضان ونحن لا نستطيع أن نرى الرؤية ففي المذهب عند الحنابلة يصومون يجب أن واستدلوا بالحديث فإن هم عليكم فاقدروا له واعتبروا فاقدروا له يعني ضيقوا له يعني اجعلوا بالمعنى الضيق على أنه 29 واستقبلوا يعني غدا صياما وهذا المذهب مذهب الحنابلة ويعني خلاف مذهب الائمه الثلاثه لإما الثلاثة أن وجود الغيب أو القطر إذا حال دون رؤية الناس للهلال أصبح الناس مستقبلين آخر يوم من شعبان يوم الثلاثين لأنهم متعبدون بالرؤية ولم يروا فليكن غدا هو اليوم المتمم لشعبان وهذا الراجح لأنه قال في صيح وصف فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين فبين أن معنى فقدروا يعني اجعلوه ثلاثين وليس فقدره بمعنى ضيقوا وهذا المذهب مذهب الجمهور يعني ارجح الذين يعني ومذهب الجمهور من ادله قوته حديث عمار المشهور من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابو القاسم فعسله فهذا يوم الشك والهذا يحرم صوم يوم الشك لكن مذهب الحنابلة قالوا يعني دليلهم الاحتياط قالوا لأنه غدا مع وجود القطر أو الغيب قد يكون وقد لا يكون فنحن نحطاط ونصوم يوم الشك والصحيح ان الاحتياط يكون فيما أصله الوجوب والاحتياط لا يلزم وليس من الاحتياط أن نؤثم الناس بترك ما لا يلزم ويعني فعل ابن عمر الذي يحتج به الحنابلة ابن ابن عمر راوي الحديث وهو أفهم له لكن فعل ابن عمر يعني في الحقيقة يعني لا يلزم أن يكون للوجوه كما قال قد يكون للاستحباب ولهذا اختار ابن الخيم تبعا لشيخ الإسلام أن صوم يوم الشك جائز وليس واجبا كالحنابلة ولا محرما كالجمهور والذي يظهر من رأي الجمهور أقوى لقوة الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم فنحن إذا عجزنا عن رؤية الهلال ليلة ثلاثين فإننا نستقبل يوم الثلاثين من شعبان المتمم ويعني لا نصوم يوم الشك. وذكر صاحب الأصناء الإنصاف في هذه المسألة سبعة أقوال. الوجوب يعني وشوف صله اليوم اللي هو مذهب الحنابلة والتحريم اللي هو مذهب الجمهور والاستحباب اللي هو يعني مذهب ابن عمر والكراهه والاباحه وهناك قول سادس العمل ب ما عليه الناس يعني العمل ب تبع ان يكون تبعا وهذا ينبغي ان يكون قولا مستقلا لانه في جميع احوال ينبغي للناس الا يختلفوا على امامهم للحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون لكن وذكر سبعه اقوال هذه سته السابع العمل بالعاده الغالبه العادة الغالبه يعني إذا كان شهرين قبله لم يتم فيكون هذا يعني كان قبل شهرين إذا كان قبل شهران ناقصان فيكون الكامل هو الشهر الثالث على كل حال إذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقو بقوله لو أن الرجل رأى الهلال وحده صام يعني في خاصة نفسه حتى لو رد الناس شهادته لأنه قد لا يكون مأمونا عند الناس وهذا قول الأئمة الأربعة واختار شيخ الإسلام رواية في المذهب انه لم يلزمه الصوم حتى لو رأاه لأن الهلال ما هل واشتهر هذا في هلال رمضان يثبت برؤية واحد لحديث ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فصام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصوم لكن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية اثنين على الأصل فلو رأى هلال شوال وحده لا يلزمه الصوم لأنه لا يثبت إلا بشاهدي وهو شاهد واحد حتى لو صححنا يعني رؤيته وهذا هو المذهب وقول أبي حنيفة ومالك لكن عند الشافعي لو راه وحده في شوال يفطر أيضا يجب عليه الفطر سرا وهو مذهب الظاهريه ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وقول الجمهور هنا أيضا أرجح لأن الأهلة ما عدا رمضان لا تثبت إلا برؤية إثنين. الحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا مع حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ومن أقوى الأدلة أيضا قول عمر ليتق الله أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان وأن يتقدم قبل الناس فليفطر إذا افطر الناس كأن يقول يعني كونوا مع الناس ولا داعي أن واحد يفطر وحده ويخالف الناس لان هذا المواطن مواطن اجتماع فان كان عدلا صام الناس بقول هذا في رمضان ولا يفطر الا بشهاده عدلين كما قلنا ولا يفطر اذا رآه وحده كما ذكرنا ايضا في اثر ابن عمر الماضي وان صاموا في اثر عمر وان صاموا بشهاده اثنين ثلاثين يوما افطروا إن صاموا بشهادة اثنين يبقى دخلوا دخولا صيحا في الشهر ومر عليهم ثلاثون يوما انتهى الشهر حينئذ افطروا وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا يعني إن صاموا بقول واحد ومضى ثلاثون يوما أو صاموا بغيم على المذهب ولم يتم العدة لم يفطروا لأنه لم يثبت في حال الغيم دخول الشهر وإنما صابوا احتياطا على المذهب والأقرب أنهم مفترون لأن الصوم ثبت بدليل شرعي اللي هو بصوم واحد ولا يزيد على ثلاثين إلا أن يروه أو يكملوا العدة يعني إلا لو كانوا رأوا الهلال فإن هذا لا إشكال فيه أو يكملوا العدة ثلاثين يوما أيضا لا إشكال وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام رجل أسير محبوس لا يسمع أحوال الناس والأخبار ولا يتابع ولا يرى فإنه يتحرى كالذي لا يعرف القبلة يتحراها أيضا وهذا أد ما عليه وهذا أيسر وافق الشهر أو فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزا إن وافق الشهر أوافق ما بعد الشهر وكان للشهر مضى أجزاءه إما أداءا إن وافق الشهر أو قضاءا إن كان فاته في الشهر وإن وافق ما قبله لم يجزئ يعني وقال تحر رمضان وطلع في الحقيقة أنه كان لسه شعبان لم يجزئهم لأنها عبادة موقودة لا تجزئ قبل وقتها عندنا مسألة يعني اختلاف المطالع المشهورة الجمهور إنه لا عبرا باختلاف المطالع هذا مذبب حنيفة وأحمد والجمهور بمعنى أنه إذا رأى أهل بلد الهلال وجب على الدنيا كلها أن يعني يصوم تبع رؤية يعني هذا الرجل الذي رآه في هذه البلد للحديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته والخطاب هنا لعموم المسلمين، وإن هذا أقرب أيضا من أدلة من هذا أقرب إلى اتحاد المسلمين وأما حديث كريب عن ابن عباس المشهور فقد أجاب عنه الألباني من, من يرى رأي الجمهور لما قال كريب لكننا رأينا رأيناه يعني الهلال ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية والصيامة وما رأه الجمعة فقال لا هكذا أمرنا رسول الله هذا من عمدة من قال باختلاف المطالع أجاب الألواني بأن حديث ابن عباس في من صام على رؤية بلده ثم بلغه رؤية غيرهم في أثناء رمضان ليس معهم في نفس التوقيت أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكمل ثلاثين أو يروا هلالهم بذلك يزول الإشكال ويبقى حديث أبي هرير على عمومه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته مذهب الشافعي والشيخ الإسلام والشيخ ابن عثمين العمل باختلاف المطالع ومن أدلاتهم نفس الحديث قالوا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ونحن لم نره يعني في بلادنا شوف هذا نفس الحديث هؤلاء يقولون صوموا لرؤيته نحن لم نره فنعمل بالحديث والجمهور يقول لو واحد في أي بلد لأنه صوموا المقصود بها كل المسلمين من أدلة الشافعية أيضا فمن شهد منكم الشهرة فليصل وهؤلاء لم يشهدوا ومن أدلته أيضا أن التوقيت يختلف يعني التوقيت اليومي وقت الفجر في هذه البلدة غير وقت الفجر في هذه البلدة ووقت المغرب والظهر وكذا فكذلك في دخول الشهر في المسألة قول ثالث أن الناس تبعوا لإمامهم وهذا من الناحيه الاجتماعية قول قوي يرجع إليه أصحاب الفريقين يعني من قال برأي الجمهور باتحاد المطالع ومن قال برأي الشافعيه باختلاف المطالع ينبغي الا يختلفوا على هذا القول الثالث أن الناس تبع لإمامهم اللي هو بينوب عنه الآن مثلا المفتي أو القاضي أو نحو ذلك لعموم الحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون إذ لا يعقل أن يخرج بعض الناس للصلاة العيد وبعض الناس يكونون صائمين بعض الناس يجاهرون بالفطر وأخيرون يجاهرون بالصيام هذا فيه يعني تفتيت للكلمة ونحو ذلك طيب أخيرا مسألة الحساب الفلك هل يعمل بحساب المنازل حساب الفلك قال صاحب المبدع لا يحكم بطلوع الهلال بنجوم أو حساب ولو كثرت إصابتهما أصل هذا هو قول الجمهور عدم العمل بالحساب الفلكي حديث الصحيح إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وأشار بيديه مرتين وفي الثالثة أمسك إصبعا يعني الشهر يكون 29 أو يكون 30 فظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا لأنه قال إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب ويوضحه قوله في الحديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولم يقل في الحديث فإن غم عليكم فسالوا أهل الحساب وكان موجود أهل الحساب أيضا حسابات الفلكية ولهذا شنع شيخ الإسلام على القائلين باعتبار يعني الحسابات الفلكية وأنه ينبغي أن يترك هذا الأمر تعبدا يشترك فيه العالم الجاهل ويعني العامي والمجتهد وهذا المقصود من الديانة أن تكون سهلة في متناول الجميع يخرج الناس في رون الهلال أو لا يرونه هذا يعني قول الجمهور وهو أرجح ونكتفي بهذا القدر والحمد لله وبركاته